بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبق لله ما في السماوات وما في الأرض يسبق لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بطير والله بما تعملون بطير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وَلَقَصَّ السماوات وَالْأَرْضَ بالحق وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوركم وَصَوَّرَكُمْ المصير, المصير يعلم وَإِلَيْهِ في السماوات الْمَطِيرُ يَعْلَمُ مَا وَالْأَرْضِ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون ويعلم ما تسرون وما, وما تعلمون والله عليم بذات الصدور والله ألكم نبع الذين ألم يلكم نبع الذين كفروا من قبل؟ فذاقوا وبال أمرهم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم, بأنه رسلهم بالبينات. فقالوا أبشع يهذونا. فكفروا وتولوا, فكفروا وتولوا، واستغنى الله، واستغنى الله، والله غني حميد، والله غني حميد الذين كفروا دع من يبعثوا. زعم الذين كفروا اللى بعتوا قل بلا ورذيل تبعت قل بلا ورذيل تبعت ثم لتنبأن بما عملتم ثم وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فآمنوا بالله والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغراب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغراب ومن يؤمن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، يكافر جنات, جنات، تجري من تحتها الأنهار، ويدخله جنات. ريمن تحت الانهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها اولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا يؤمن مِنْ مُصِيبَةٍ قلبه اللَّهِ وَمَن يؤمن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يؤمن بِاللَّهِ والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. وأطيع الله وأطيع الرسول. وأطيع الله وأطيع الرسول. فانت والليت فإنما فَإِنَّهُ وَلَيْتُمْ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم يا أيها الذين آمنوا إن من إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم إن من إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فعذوهم وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن فإن الله غفور رحيم, فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم, وأولادكم فتنة انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله, ما فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشه نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقربوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والله شكور حليم عالم الغيب جاهدت العزيز الحكيم عالم الغيب وال